وَمِنْ آيَاتِأََّكَتَرَ الْ الأرربَّخَا شعَةً فَإِذَا أنزلنا عليها الماء تهزت وربت أَن زَلنَا عَلَيْهَا المَا أَهْ تَزَّت وَرَابَتْ إَِّ أَحْيهَا لَ مُفِي দী ইনলিদূনতি নীনে يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن نَّجَاهُهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ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 ও যু পুরমি قل هو للذين আলি هدى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد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 من عمل صالحا ومن নিশ فعليها وما ربك بظلام للعبيد